يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الباط فَإِنَّ خَلَقَنَاكُمْ فَإِنَّ خَلَقَنَاكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَ ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرزكم طفلا ثم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 ثاني عففه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس مظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرك فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة لانقلب على ودهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الكسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن بره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَن يَنصُرَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ثُمَّ لِيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَن كَيْدِهِمْ شَيْئًا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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرج منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم وإذ بَوَءَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُسْرِكْ بِشَيْءٍ وَفَهِ الْبَيْتِ يَلْبَثَ فِي نَوْلِ الْقَائِمِ نَوْرُ وأذن فِي الناس من حج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُ مُتَفَتِّهُهُمْ وَالْمُفُونَ ذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُرْضِ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأحِلت لكم الأعوام إلا ما يُثْلَع عليكم فَجِتَنِبُ الرِّسَّ مِنَ الأوثانِ وَجِتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ هُنَفَاءٌ لِلَّهِ وَيُرَّمُ سِلْكِ نَبِهِ وَمَن يُسْلِكِ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ بِهِ الْزِّحْفُ فِي مَكَانِ سَحِيقٌ قَرْعٌ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 لن ينال الله لحومها ولا جماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك تخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافر عن الذين آمنوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَمَّانٍ كَفُورٌ وَمَن لِّلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوابع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصِرٍ مَشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجنونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 فالله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاتية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ كُنُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَاذِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير رازقين لا يدخلنهم دخل يربونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه إن الله العفو وفؤر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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُقْضَرَّةِ إِنَّ اللَّهَ لَقِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ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 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشد من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 هُوَ تَمَامُكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ